فَأَصْفَأَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَالتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُونُونَ قَوْلاً عَظِيمَةً وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلَّا نُفُوراً قُلْ لو كَانَ مَعُهُ وشيء سبيلا سبحانه هو تعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وان من شيء ان لا يسبح بحمده ولكن ولك لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون جعلنا بينك وبين لا بالآخرة حجاب مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقه هو في آذانهم وقرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا واللوا على أدبارهم نفوا نحن أعلم بما يستمعون به. إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون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 إذنا قل للذي فطركم أول مرة فسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان إن يشأ يرحمكم إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبي أَنَا دَاوُدَ زَبُورٌ قُلِ دُعُو الَّذِينَ زَعَمْتُ مِنْ دُونِهِ قُلِ دُعُو الَّذِينَ زَعَمْتُ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضر عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِي وسائل يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب